َّ بينَ يُ فِقُونَ فيِ السَّولَّ وََّ اللهَّ وَالْكَابُمينَ وَيضَ وَعَافينَ عَن النَّاس واللهَّهُ 119. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم, فاستغفروا لذنوبهم ومن يجب 119. يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا مَا ما فعلوا وهم يعلمون 110. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من فِيهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَبَيَّنُوا كَيْفَ كَانَتْ 119. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 110. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم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 112. والله لا يحب الظالمين 113. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 114. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 119. والذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 110. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون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 117. يُرِدِ يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين 118. وكأي من نبي قاتل معه بِيُونٌ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فَبَاءَ وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَرَبُوا وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يحب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 114. فأقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 115. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين 112. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 113. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين 114. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينذل به سلطانا 115. ومأواهم النار وبئس